التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب بكل بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ ٱلضُّرُّ فَغَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ وَلَا تُطْعِمُونَ عَلَى الطَّعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَقُولُونَ تُرَاءَى لَمْ نَأَكُلْ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا 11. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِئَ أَيُّهُمَا إِذْ بِجَهَنَّمَ يَهُمَا إِذْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّهُ لَذِكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَد دمت لحياتي فيوما لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي